بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبخ أري ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يوم نزع كل أناس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 وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَرْأَمَ فَقَوْلَ الْآخِرَةِ أَرْأَمَ وَأَضَلَّ سَبِيلًا وَإِن كادوا ليفتنونك عن الذي أنحينا إليك لتفتع علينا غيره وإذا لستخذوك خليلاً ولولا أن ثبتناك لقد كثت وكنوا إليهم شيئا قليلا ولولا قال قد كتبروا إلى إدم شيئا قليلا. إذا لَذَقْنَا طَبْعَ الْقَيْتِ وَطَبْعَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تجد لَكَ عَلَيْنَا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنَّهَا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ Let me. للسنه نتحى لى أتمم فلاتى لدلوك الشمس الى وقت الليل وقت انبعث الفجر نقر ان البكري كان مشودا ومن الليل بدءت بدغينا قبل ومن الليل بدءت To be be لا صدقه وأخرجني مخرج الصدق والقراب بأدقني مدق الصدق وأخ ما جصد قو وجعلي من لدن كسل طن وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل وَإِذَا مَسَّوْا الشَّعْرَ كَانَ يَأُوْلَاهُ وَإِذَا مالو على شكلتي قل قل يغ على شكلتي بيبي بار ابو بمن هو اذى سويلا ويسألونك عن الروق قل الروق من أمر رب لا تجد لك به علينا وكيلا إلا کان عليک کبیر این فضله کان عليک يرى. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن ما سلك الناس إلا كفراء وقالوا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوى أو روخ من او تقفي السماء ولن نؤمن الارض في السماء ولن نؤمن لروحك حتى تنزل علينا كتابنا قوم. قل <تصفيق> السماء ملك الرسول قل تفع بالله بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا صيرا ومن يغذي الله فهو إذا لقم أولياء من دونه ونجرهم يوم القيامة على أوجههم عمي وبك. ما هو صمّ؟ ما وَجُم جَدَّنَ مُبُلَمَ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَ بَعُوتُونَ خَلْقًا جَسِيرًا مُوَجِّعَ لَهُمْ أَجَلًا قَادِرٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يَخْلُقُ مِثْلَهُمْ وجعل لَهُمْ أجل خالمون إلا كفورا قل لو أنتم اطي رب اذا لمس قدم وكان الإنسان قتورا ولقد عدينا موسى تسعيات بينك فسأل من الأرض فأضرقناه ومن معه جميعا صدق الله